أرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى.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 إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين فقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا اتخذه ولدا وهم لا يشعرون فأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن على قلبها لتكون من المؤمنين